يا بوفاض النور كشراق علينا يا بوفاض النور كشراق علينا من ذا وجهك تضوي بشاره بسمي العرش غرد والوجود بمقدام مليون تورد بيت ابو الحسن نشاع واصطفى فرق والملائك بيتهاني يجون الينا بدر التضحيه عليك يا ياتي زار وباكل ساعه تترت مو بالورد يعت علي خير العمل فرحانه بحضور اماني يا الله الليله يا الكعبه اللي تزوره كل لك هداه وكمله ما ينجح حد ورا صاد وعيونك بالسم بسمع بفوق نورك يا الخير والخير من بس بحبيك العقل هايم شافك فهر شافك امل شافك دمر هاشم اوصد لجاد بقربله لو حد فخرسي يا تطبر من اجل يبقى الشان عالي يا يما عمر جله يتناسى فصوابك يا حياتك للصبط حتى الدهر ها ابي من الزهر اغلى وعن من الزهر يا اغلى واز من الذم يالكافي لترابك كل ال سيدي مضيع الطببه اي عباس عباس لا لا يا الشاعر زيد علي العبندي